بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الخامس عشر وفيه تفسير سورة الطور من الآية التاسعة والعشرين إلى آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِيَّا رَوَتِ سَفَنٌ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطَةً يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعَّقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُ نصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من أول هذه السورة لما ذكر ما يكون في يوم القيامة ويوم البعث من العذاب الواقع الذي ليس له دافع وما يكون فيه الكفار من العذاب ودخول النار التي ليس لهم بها طاقة وليس لها مدفع وأنه لا يجدي صبرهم عليها سواء صبروا او لم يصبروا ثم ذكر ما يكون فيه المتقون من الجنات والنعيم. والمقام الكريم والبهجة والسرور بسبب ما قدموا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة وأنهم يتذاكرون هذا في مجالسهم في الجنة تذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف من الله والعمل الذي يقدمونه يرجون السلامة في هذا اليوم لما ذكر ذلك كله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فذكر فما أنت بنعمة ربك لكاهن ولا مجنون أن في طريقك في الدعوة إلى الله ولا تلتفت لأقوالهم, لأقوالهم فيك واتهاماتهم لك ليصدوا الناس عن دعوتك فإن هذا كيد لا يجديهم شيئا ولن يدفع الحق فذكر اي ذكر الناس جميعا المؤمنين والكفار والعرب والعجم والجن والإنس لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامه ولهذا لم يذكر المذكر ما قال ذكر العرب ذكر, ذكر الإنس بل عم فقال فذكر لأن تذكيره صلى الله عليه وسلم عام وأيضا تذكيره للجيل الحاضر في وقته والأجيال الآتية من بعده إلى أن تقوم الساعه ثم نفى عنه نفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم اتهامات مغرضين فقال فما انت بنعمه ربك اي بمنه عليك وإحسانه اليك وإرساله لك ما انت بهذه النعمه بكاهن ولا مجنون لأن الكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بواسطة رأي من الشياطين يسترق السمع ثم يخبر به الكهان يخبرهم بما سمع من حديث الملائكة قبل ان يدركه الشهاب يلقيه عليه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق اجيب يلقون السمع واكثرهم كاذبون هؤلاء هم الكهان والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكاذب فيما يخبر به لأنهم يقولون إنه كاهن لأن عندهم كهنة يراجعونهم ويسألونهم فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن كما أنه لما كان السحر متفشيا في عهد فرعون ظنوا أن موسى عليه السلام ساحر فما أنت بنعمة ربك بك لأن الذي ينزل عليك هو جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل والشياطين لا تقرب هذا لا تقرب الوحي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فالذي يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء إنما هو وحي من الله بواسطة الملك الأمين الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام شديد القوى فلا تقربه الشياطين لا كما يقولون هذا من جنس إخبار الكهان بل هذا وحي من الله سبحانه وتعالى ولا مجنون المجنون هو زائل العقل لأنهم يقولون إن محمد مجنون هم يقول مجنون الذي ياتي به من غير عقل من هديان والبعض يقول إنه إنها كاهن والبعض يقول إنه ساحر والبعض يقول إنه شاعر اختلفت أقوالهم فيه مما يدل على تخرصهم وأنهم ليسوا على شيء ما أنت بنعمة ربك بكاهن فالذي يأتيك ليس كهانة وإنما هو وحي من الله والذي ينزل عليك ليس شيطانا وإنما هو جبريل عليه السلام الروح الأمين وانت اوفى الناس عقلا وحكمه لا كما يقولون انه مجنون ثم بعضهم يقول شاعر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بعضهم يقول انه شاعر وان القران هذا شعر انه شعر وهذا الرجل شاعر مثل امرئ القيس وزهير بن ابي سلمى وعنثره والشعراء لان القران فصيح وبليغ وكلامه ياخذ الالباب فشبهوه بالشعر شبهوه بالشعر لأن الشعر له مكانة عندهم في البلاغة والفصاحه والتأثير على السامع فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر والقرآن ليس بشاعر وإنما هو كلام الله جل وعلا ليس كلام شاعر بل هو كلام الله لان القران حق كله حق وكلام الشعراء اكثر كذب والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون هل الرسول كذلك حاشا وكلا فليس بشاعر هم يقولون نشاعر نتربص ننتظر به ريب المنون ننتظر به الموت يموت ونستريح منه نصبر عليه ويموت ونستريح منه طيب إذا مات عليه الصلاة والسلام هو سيموت ما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفايم متفاهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت لكن هل إذا مات تموت رسالته يموت القرآن والسنة وما جاء به صلى الله عليه وسلم ابدا رسالة باقية وممتدة إلى أن تقوم الساعة ولو مات عليه الصلاة والسلام وإذا مات سيخلفه أصحابه والمؤمنون من بعده فيقومون بهذا الدين رغم أنوف الكفرة والملحدين وقد حصل هذا ولله الحمد مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسالة حية وباقيه لا تموت إلى آخر الدهر لأن الله قد تكفل بحفظها فلا تموت بموت من جاء بها مثل ما تموت الأفكار الأفكار والمذاهب تموت بموت أصحابها لأنه باطل وتموت مع اصحابها أما هذا لأنه حق فإنه لا يموت بل يبقى نتربص به غيب المنون أي الموت المنون هو الموت والريب هو القطع أي الموت القاطع لحياته حتى نستريح منه ويظنون انه اذا لا مات لأنه تخمد دعوته وما جاء به كما تخمد أفكار البشر والشعر وغيرهم من من يكون لهم رواج في مدة حياتهم ثم إذا ماتوا ينسون. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى لا ينسى إلى أبد الدهر عليه الصلاة والسلام بل ينادى باسمه والشهادة له بالرسالة خمس مرات في اليوم والليلة في مشارق الأرض ومغاربها بأعلى صوت ويذكر ويشهد له بالرسالة في جميع الخطب عليه الصلاة والسلام وفي, وفي الإقامة إقامة الصلاة كما قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك فهل انقطع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل انقطعت رسالته كأنها أنزلت الآن غضة طرية لم يؤثر عليها القدم لأنها رسالة عامة باقية خالدة تتجدد لتجدد الأيام والليالي والسنين والدهور فخاب ظنهم وبطل سعيهم في أنه إذا مات فإنها ستنقطع رسالته كما تنقطع الأفكار والمذاهب البشرية بل إنهم قالوا إنه رجل أبتر ليس له ذرية وإذا مات سينقطع ينسى قال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر فالأبتر هو صاحب الباطل فهو الذي يبشره الله ويقطعه ويقطع ذكره اما رسول الله فانه ليس ابشر كما يقولون وان لم يكن له ذريه فما جاء به من الشريعه وما جاء به من الدعوه متصله الى ان تقوم الساعه فهذا من ايات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مهددا لهم قل تربصوا هذا أمر للتهديد انتظروا إني معكم من المتربصين أنتم تنتظرون موتي وأنا أنتظر موتكم وما يحل بكم أنتم تنتظرون موتي وتزعمون أنه سينقطع ذكري ورسالتي وأنا أنتظر ما يحل بكم من العقوبة والنكال وأينا الذي ينقطع ذكره لموته أنا أو أنتم تربصوا فإني معكم من المتربصين فنحن ننتظر ما يحل بالكفار وهم ينتظرون ما يحل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبدعوة الإسلام فالإسلام يبقى ويستمر ويدوم ودعوة الكفار تنقطع وتذهب وتفطل ويموتون وينقطع ذكرهم بل يتبعهم الذم كل ما ذكروا واما الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعه الثنا والمجد والصلاه والسلام عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام متربص فاني معكم من المتربصين ثم قال الله جل وعلا ام تامرهم احلامهم بهذا عقولهم العقول هل تأمرهم بما يقولون محمد إنه إنه كاهن أو مجنون أو شاعر هل هذا يقوله عاقل ما يقوله عاقل ولو كان كافرا ما يقول هذا الذي معه عقله لا يقول هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة فالعقول السليمة والفطر تشهد أن ما جاء به هو الحق وأنه ليس من عنده وليس شعراً ولا كهانةً ولا جنوناً وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى تأمرهم أحلامهم بهذا عقولهم أبداً العقول السليمة لا تأمر بهذا فدل على أنهم ليس لهم عقول أو أن لهم عقول لكنهم لكنهم يريدون الكيد لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقولون فيه ما يخالف العقول وهم يعرفون أنه رسول الله قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يقولون هذا جحودا وعنادا وإلا فهم يعلمون وهم عقلاء وعرب عرب يعلمون أن القرآن ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة يعرفون الكهانة ويعرفون السحر ويعرفون الشعر القرآن ما يشابه هذه الأشياء كلها تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون هذا هو الصحيح أنهم قوم طاغون والطغيان مجاوزة الحد فهم متجاوزون للحد متجاوزون لما تقوله العقول السليمة طاغون والذي حملهم على هذا هو الطغيان وهو مجاوزة الحد في الانتقام والسخرية والكذب وهذا لا يجدي عليهم شيئا لا يجدي عليهم شيئا ابدا أم يقولون تقوله عن القرآن قاله محمد إن كان قاله محمد فهو بشر مثلكم أنتم قولوا مثله فليأتوا بحديث مثله هذا من قول بشر أنتم بشر هو عربي وأنتم عرب يلا هاتوا مثلكم فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين إن, ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا القرآن تكلم به وليس هو كلام الله هذا تعجيز لهم وهم أعدى ما يكونون للرسول وللقرآن ومع هذا ما جاءوا ما جاءوا بشيء يشابه القرآن عجزوا فدل على أنه كلام الله لا كلام البشر فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فيما يقولون والله نفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن من عنده قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي لعاجله الله بالعقوبة لأن الذي يكذب على الله يعاجله الله بالعقوبة ولا يمهله فلو أن الرسول وحاشا تقول على الله لعاجله الله بالهلاك والعقوبة ولم يمهله يقول عليه يتقول عليه ويكذب عليه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا, إن كانوا صادقين فدل على أنهم غير صادقين لأن الله تحداهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة مثل أقصر سورة من القرآن لم يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو إنا أعطيناك الكوثر لم يستطيعوا ابدا فدل على أن القرآن ليس من كلام الرسول وإنما هو كلام الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء من كلام البشر ثم قال جل وعلا مذكرا لهم بالتوحيد الذي أنكروه على الرسول الرسول دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار قال تعالى أم خلقوا من غير شيء هل أنهم وجدوا على هذه الأرض من غير خالق هذا لا يقوله عاقل. أنهم وجدوا من غير خالق فكل محدث لا بد له من محدث وكل مخلوق لا بد له من خالق وكل عمل لا بد له من عامل لا يوجد الأثر بدون مؤثر أبداً هذا لا يقوله عاقل، أم خلقوا من غير شيء اي من غير خالق أبداً ام هم الخالقون اذا قالوا ان ان هذا انهم وجدوا بخالق اذا من هو الذي خلقهم هل هم خلقوا انفسهم هل هم خلقوا انفسهم واوجدوا انفسهم ام هم الخالقون هل خلقوا انفسهم لا ما يمكن ان الانسان يخلق نفسه ابدا ما شيء يوجد نفسه ابدا وإنك وانما كل موجود لا بد له من موجد غيره فلا شيء على في هذا الكون يوجد نفسه كيف يوجد نفسه وهو عدم هل العدم يوجد شيء لا يوجد شيء فكل موجود لا بد له من موجد أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض إذا كانوا لم يخلقوا انفسهم فهل هم خلقوا السماوات والأرض هل خلقوا غيرهم لا ما ادعى, ما ادعى أحد من الطواغيث والجبابرة والمشركين أنه خلق شجرة من الأشجار أو نهرا من الأنهار أو أنه أوجد ذرة في هذا الكون فحداهم الله ان يخلقوا ذبابا يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعونا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونا لو تجمع صناع العالم والاطبه والفلاسفه والمفكرين و... على ان يخلقوا ذبابا ما يستمعون يصنعون الطائرات والنفاثات والصواريخ والمعدات لكن الزباب أصغر شيء اللي يصنع الطائرة ويصنع يعجز يخلق الزباب لأن هذا خلق الله جل وعلا ما أحد يشاركه فيه أبدا لا أحد يشارك الله أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فإذا كان الله هو الخالق وحده فهو المستحق للعبادة أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فالذي لا يستطيع أن يخلق لا يستحق أن يعبد فجميع الآلهة التي يعبدونها باطلة لأنها لا تخلق شيئا بل هي لم تخلق نفسها جاء جبير بن مطعم وكان كافرا جاء الى المدينه بعد غزوة بدر يريد فكاف الاسرى الذين اثرهم المسلمون من اهل مكه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الآيات في صلاه المغرب ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون قال فكاد قلبي ان يطير مع انه كافر ذاك الوقت كاد قلبي ان يطير لما سمع هذه الايه المحيره الملزمه المفحمه تحير وكاد قلبه ان يطير ثم من الله عليه بعد ذلك بالاسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه لكن الشاهد أنه لما سمع هذه الآيات كاد قلبه أن يطير من التعجب من بلاغتها وفصاحتها وإفهامها للخصوم لأنه عربي فصيح أم خلق السماوات والأرض أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض لرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض هل واحد منهم ادعى أنه خلق جبال من الجبال أو شجرة من الأشجار أو أجرى نهرا أو بحرا ما أحد, استطاعها ما أحد استطاع أن يدعي هذا فدل على انفراد الله بالخلق وما دام أنه هو المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالألوهية والعبادة فهذا فيه ابطال الشرك من اصله ثم قال جل وعلا ام عندهم خزائن ربك؟ خزائن ربك المملوءة بالخيرات والأرزاق يعني هم حسدوك على الرساله حسدوك على الرسالة والنبوة هل هم يملكون خزائن الله ويريدون منع الاعطاء من الله عز وجل يحجرون على الله جل وعلا يحجرون عليه سبحانه وتعالى في عطائه لخلقه أم عندهم خزائن ربك يمنعون الرسالة ويعطونها من يشاءون ومن يريدون لا خزائن الله بيده سبحانه وتعالى لا أحد يملكها سواه ابدا ولله خزائن السماوات والأرض كلها بيده سبحانه وتعالى وهو الذي يعطي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى أم هم المسيطرون على الكون يسيطرون على الكون ويدبرون فيه أم الله جل وعلا هو المسيطر وهو المتصرف في الكون وهو المدبر له وحده بلى اذا لماذا يعترضون على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو السبب الذي حملهم على ذلك ام هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه هل يأتيهم الوحي هل يصعدون الى السماوة بالسلم ويسمعون كلام الله أو كلام الملائكة لا ليسوا كذلك هم عاجزون هم عاجزون أم لهم سلم ويستمعون فيه؟ إن كان لهم سلم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين إن قالوا نعم لنا سلم ونحن نصعد إلى السماء ونسمع الكلام ونأتي بالأخبار الغيب يطلب منهم أن يأتوا بالخبر الصحيح فليأتي مستمعهم بسلطان أي بحجه مبين بحجه صحيحة بينه، فدل على أنهم لا ليس لهم سلم يستمعون فيه وأن الوحي من شان الله عز وجل هو الذي يرسل بالوحي إلى من يشاء من عباده هو الذي يرسل بالأمر إلى من يشاء من عباده بواسطة الملائكة لا أحد لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ولا أحد يملك أنه يأتي بأخبار السماء ابدا أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين ما أتوا بشيء فدل على عجزهم وانقطاعهم وأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله عز وجل ثم قال ام له البنات ولكم البنون هذا إنكار عليهم لأنهم جعلوا لله البنات يقولون الملائكة بنات الله الملائكة بنات الله نسبوا له البنات مع أنهم هم يكرهون البنات يكرهون البنات فهم, فهم ينسبون إلى الله ما ينزهون أنفسهم عنه الله جل وعلا ليس له ولد لا بنات ولا أبناء تعالى الله عن ذلك لم يلد ولم يولد لكن هذا من باب الرد عليهم من باب الرد عليهم وإفطال قولهم وأنهم لا يحترمون الله ولا يجلونه بحيث انهم ينسبون إليه ما ينزهون أنفسهم عنه وهو البنات إذا بشر احدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم فتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي على هون يبقيه حياً يبقي البنت حية أم يدسه في التراب يدفنها حية تحت التراب حتى تموت هذه عادتهم وهو الوأد وأد البنات كرافية لهم ومع هذا ينسبون هذا إلى الله الله جل وعلا يقول البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ويقول جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن فيجعلون الأولاد لهم والبنات لله عز وجل هذا دليل على إغراقهم والعياذ بالله في الضلال وأنهم لا ينزهون الله سبحانه وتعالى أم له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا اللي حملهم على معارضتك وعلى تكذيبك هل لانك تطلب منهم مال على تعليمك اياهم ودعوتك اياهم فهم من مغرم مغرم مثقلون من من الغرامات التي يدفعونها لك هذا الذي حملهم انك تاخذ من اموالهم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله محتسبا ولا يريد منهم أجر ولا يريد منهم طمعا دنيويا ابدا إذا ما الذي حملهم على تكريب الرسول صلى الله عليه وسلم كل الشبهات التي يمكن أن يتعلقوا بها كلها بطلت أم تسألهم اجرا على دعوتك ورسالتك وتعليمك اياهم فهم من مغرم غرامه يدفعونها لك مثقلون مثقلون بالغرامه ابدا الرسول صلى الله عليه وسلم في من الرسل لا يسالون اممهم اجرا بل هم يتعبون ويتكلفون ويدعون ويعلمون الناس بدون اجر هذا دليل على إخلاصهم على إخلاصهم لله وأنه لا يطلب الأجر حتى يتهم وقال انه يدعو إلى الله ويعلم الناس من أجل أن يحصل على طمع لا أم تسألهم اجرا فهم من مغرم المثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون الغيب لله جل وعلا ولنما الغيب لله لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فالغيب لله عز وجل لا يعلمه الا هو أم عندهم الغيب فهم يكتبون منه ما يريدون ابدا ليس عندهم ولا يعلمون الغيب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما علمه الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول إن الله يطلعه على ما شاء من الغيب لأجل الدعوة إلى الله قامت الحجه أم يريدون كيدا هذا هو الواقع انهم يريدون الكيد والمكر والبهرجة لأن كلها الأمور التي ذكرت ليست عندهم إذن ما بقي إلا الكيد الكيد الباطل للرسول صلى الله عليه وسلم فالذين كفروا هم المكيدون الله يكيدهم سبحانه لأن الجزاء من جنس العمل فمن كاد كاد كاد المؤمنين كاد الرسول وكاد المؤمنين أراد بهم كيدا ومكرا فإن الله يكيد وهو يمكر به ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله جزاء لهم الله خير الماكرين فالذين كفروا هم المكيدون ينتظرون ما يحل بهم من الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشيكون ليس هناك إله حق حقا هناك آلهة لكنها باطلة لكن لله الحق هو الله جل وعلا وحده ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فليس لهم إله غير الله جل وعلا اذن أين يذهبون وإين يفرون الله هو إلههم و... وإله جميع ال... الخلق كيف يتكبرون على رسوله ويعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه ليس لهم إله إلا الله جل وعلا ثم قال سبحان الله عما يشركون هم يشركون بالله مع أنه ليس لهم إلهم غير الله هذا من العجب هم يعلمون أنه ليس لهم إلهم غير الله ومع هذا يشركون ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله فأنا يوفقون. ولا إن سألتهم من خلقهم فيقولون الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فهم يعترفون أنه ما هناك إله ولا رب إلا الله ومع هذا يشركون به من ليس بإله من ليس بإله ولا معبود إلا بالباطل ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشرك وعن الشرك سبحان الله أي تنزيها لله عما يشركون ثم قال جل وعلا مبينا أنهم لا يصدقون بشيء لا يصدقون بشيء ولو رأوه بأعينهم وَأَيْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِفًا يعني لو رأوا السماوات تتقطع وتنزل عليهم ما اعترفوا، بل قالوا ها وَأَيْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِفًا يقولوا سحاب هذا سحاب يمطر، هذا في الخير لنا ما يقولون هذا عذاب لأنهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى وَأَيْ يَرَوْا كِسْفًا أي جزءا وشقا من السماء ساقطا يرونه بأعينهم يقولون هذا سحاب لأن قلوبهم ميتة لا تتعذ ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى كما قال عن عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا الريح العقيم عارض مستقبل أوديتهم ظلمه والعياذ بالله قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا سحاب لانهم كانوا مجذبين وينتظرون المطر فلما راوا الريح مقبله ما اتعظوا ولا خافوا مع أنهم كذبوا رسول الله هودا عليه السلام ما خافوا قالوا هذا عارض ممطرنا لا يزالون في غيهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيه فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الحاصل انهم ما يتعرضون ولو رأوا العذاب بأعينهم يفسرونه بغير الحقيقة لأن قلوبهم متجمدة قلوبهم قاسيه ما ولو رأت العذاب وهذا واقع في وقتنا هذا إذا حصلت النكبات والمثلات فسروها بغير تفسيرها ولا يتعظون ويخافون من الله سبحانه وتعالى ابدا إنما يتعظ أهل الإيمان ويخافون الله عز وجل أما هؤلاء فلقسوه قلوبهم لو رأوا السماء تتقطع وتنزل عليهم ما اتعظوا لأن الله أعمى قلوبهم وان يروا فص من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرحوم قال الله جل وعلا لنبيه فذرهم اتركهم اتركهم وامضي في دعوتك ولا تلتفت إليهم فقد بلغتهم قد بلغتهم ولا يحزنك امرهم ابدا لا يحزنك امرهم فذرهم وان يروا كسفا من السماء سابقا يقول سحاب مركن فذرهم اي اتركهم في دعوتك ولا تلتبت اليهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون حتى يحل بهم الهلاك ويأتيهم اليوم الذي يصعقون فيه وهو يوم القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخرين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وفي الآية الأخرى ويوم, ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدا ويتمر مر السحاب من يفسرها الآن يقول الجبال لأن الأرض تدور وتمشي كانها سحاب هذا تحريف لكلام الله عز وجل هذا لا يبعد أن يكون مثل قول هؤلاء سحاب مركوم ما يتعظون ولا حول ولا قوة إلا بالله يقولون على الله ما لا يعلمون وفسرون كلامه بالباطل نسأل الله العافيه ويقولون هذا من إعجاز القرآن العلم هذا من عجزكم ما هو من إعجاز القرآن هذا من عجزكم عن العلم الآية ما هي في دوران الأرض الآية فيما يحصل يوم القيامة ونوفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخل وترى الجبال تحسبها يعني حين ذاك حين ذاك ترى الجبال تحسبها جامده راسية وهي تمر لأنها تذوب تصير هباء تصير هباء منبثا فتراها وتكون كالعهن المنفوش هذا في وقت قيام الساعة حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا في هذا اليوم ما ينجي من منه شيء لا مال ولا أهل ولا ولا, قبيلة ولا ملك ولا سلاح ولا عده ولا طائرات ولا مدرعات ولا ولا ولا ما ينجي من هذا اليوم شيء يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون لا أحد ينصرهم أن يستنجدوا بدول أو بجماعه أو بقبائل ما أحد ينجدهم من هذا ولا هم ينصرون فهم لا يمتنعون بقوتهم ولا أحد ينصرهم ولا أحد ينصرهم في هذا اليوم وما لا عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون ما يحصل يوم القيامة عذاب في الدنيا عذاب قريب في الدنيا قيل هو ما أصابهم يوم بدر وما بعدها من انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وقتلهم وقيل المراد به عذاب القبر كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولا مانع أن يكون ما يصيبهم في الدنيا وما يصيبهم في القبر هذا كله دون العذاب الأدنى وهذا دون العذاب الأكبر الذي يوم القيامة وإن للذين ظلموا, وإن للذين ظلموا عذابا ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك عذابا دون ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو كليهما وهذا هو الصحيح أنه في كليهما ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون العلم الذي ينفعهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون الاختراعات والكنوز و ما في بطن الأرض من المعادن والصناعات يعلمونها هذا كله من أمور الدنيا وهو فاني ومنقطع إنما العلم الذي ينفع هو علم الآخرة علم الشرع هذا هو العلم الذي ينفع وينجي في يوم القيامة ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر لحكم ربك اصبر واستمر على الدعوة ولا تلن ولا تخف منهم لا تخف منهم ومن كيدهم وتهريجهم وإشاعاتهم امضي في سبيلك واصبر في الآية الأخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر لحكم ربك اي لامره سبحانه وقضائه وقدره فانك باعيننا بمرا منا منا نحن نراك ونحن معك كما قال لموسى وهارون انني معكما لا تخافا انني معكما اسمع وارى فانك باعيننا نراك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين فإنك باعيننا بمرأ منا وبحفظ منا وكلاءة من شوف كلهم على مكرهم وكيدهم وشرهم ما استطاعوا أن ينال الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وهو بشر واحد وهم امم ما استطاع لأنه بحفظ الله عز وجل فإنك بأعينه وسبح بحمد ربك استعن على ما أنت فيه من الضيق والشدة منهم استعن عليه بذكر الله وهذا إرشاد لكل مسلم أنه إذا وقع في شدة أو في كيد من عدوه فإنه, فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل وسبح بحمد ربك نزهه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد هذا من أسباب النصر ومن أسباب تثبيت القلب تثبيت القلب عند النوازل وعند الأذى سبح بحمد ربك أصل لحكم ربك فإنك بأعين وسبح بحمد ربك متى حين تقوم حين تقوم قيل المراد حين تقوم في الصلاة وذلك بالاستفتاح في أول الصلاة تقول سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حين تقوم يعني في الصلاة فريضة أو نافله فتستفتقها بذكر الله وقيل حين تقوم من النوم حين تستيقظ من النوم فينبغي للمسلم إذا استيقظ من النوم أن يذكر الله عز وجل أن يذكر الله إذا استيقظ من النوم <تصفيق> سواء اراد القيام بالصلاة أو اراد أنه ينقلب إلى جنب آخر فإنه يذكر الله عندما يستيقظ من النوم وقيل حين تقوم سبح بحمد ربك حين تقوم يعني من المجلس فاذا كنت في مجلس واردت ان تقوم فانك تاتي بكفاره المجلس فتقول سبحان الله وبحمده اشهد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذه خاتمة المجلس والأقوال الثلاثة كلها والله أعلم مراده حين تقوم في الصلاة حين تقوم من النوم حين تقوم من المجلس سبح بحمد ربك في هذه المواطن كلها ثم قال جل وعلا ومن الليل فسبحه هذا المراد بالصلاة الليل هذا يعين يعينك على مشاق الحياة يعينك على مشاقه الحياه وعلى مكابده الاعداء قيام الليل ومن الليل فسبحه ما قال سبح الليل كله قال من الليل يعني بعض الليل ومن الليل فسبحه صل في الليل في اوله في وسطه في اخره والافضل في اخر الليل في اخر الليل هذا هو الافضل ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ادبار النجوم وقت الفجر حينما حينما تقرب النجوم من الغروب عند الفجر سبح بحمد ربك قال والمراد راتبه الفجر المراد لذلك راتبه الفجر الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر هذه عند ادبار النجوم فجعل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت كل مسلم مشغولا بذكر الله عز وجل والتسبيح والصلاة هكذا ينبغي للمسلم ان يكون على صلة بربه عز وجل لا تنقطع صلته بالله لا سيما في وقت الشدائد فانه يتصل بالله عز وجل حتى ينصره الله ويعينه الله عز وجل ولا يكن من الذين ان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فلا يتعظون ولا يذكرون الله ولا يرجعون الى الله عز وجل المسلم عند الشدائد يرجع الى الله واما الكافر فعند الشده لا يزيده الا بعدا عن الله عز وجل لانه لا يؤمن بالله عز وجل هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل وبهذا انتهى ما استطعنا من الكلام على آخر هذه السورة العظيمة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين سمعت الوالد يقول السائل حين نسب الكفار الملائكة بأنهم بنات الله هل كان ذلك من باب تعظيم الله؟ وما سبب نسبة البنات من باب تعظيم الله لا هذا من باب تنقص الله عز وجل كيف يكون من باب تعظيم الله بل هو من تنقص الله عز وجل نعم يقول وما سبب نسبة البنات دون البنين هذا سببه الكفر بالله عز وجل سببه الكفر وعدم تعظيم الله عز وجل نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل خرجت في الاونه الأخيرة في الجوالات ها؟ يقول خرجت في الاونه الأخيرة كتابة المصحف كاملا في الجوالات بحيث يستطيع الشخص أن يقرأ منه القرآن كله والسؤال هل يجوز للمرأة أن تقرأ منه وهي حائض؟ الحائض لا تقرأ القرآن لا من الجوال ولا من المصحف ولا عن ظهر قلب الحائض والجنوب لا يقرأون القرآن لا من المصحف ولا من الجوال ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الاكبر وكون القرآن يخزن في الجوال هذا من إقامة الحج على العباد من إقامة الحجه على العباد ما أحد يقول لنا ما دريت يا رب فهذا والله من إقامة الحجه ومن بلوغ القرآن إلى كل أحد وهو في نفس الأمر نعمه من الله لمن أراد الله له السعادة في أن القرآن مصاحبا له يقرأ منه في أي مكان وفي, وفي أي زمان هذا نعمة من الله عز وجل هو نعمة وفي نفس الوقت إقامة فجة على العباد نعم صلى الله عليكم وسلم سمحت الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الأطفال الموتى أنهم يبعث لهم رسول فيمتحنون فكيف نجمع بين ذلك وبين الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل لا في الدنيا آخر الرسل في الدنيا والدنيا غير الآخرة نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى النجوم ما وجه فتح وهل هي يقول ما وجه فتح كيف فتح النجوم هذا السجود اذبار السجود في سوره هي المفتوحه نعم السلام عليكم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا والله خير الماكرين فيه أن الله تعالى يمكر فهل هذا دليل على أن صفة المكر ليست صفة سيئة على إطلاقها المكر هو إيصال العقوبة على وجه لا يشعر, لا يشعر به الإنسان هو إيصال العقوبة والمكروه إلى الإنسان بحيث لا يشعر بذلك فإن كان هذا بحق فهو محمود وهذا هو المنسوب إلى الله وجل وإن كان ذلك بالباطل فهذا مكر مذموم وهذا هو المكر المنهي عنه نعم صلى الله عليه وسلمحت الوالد يقول السائل هل ما يأتي به الجن هل ما يأتي به الجن إلى الكاهن من خبر السماء يقال له غيبا مقيدا عن أهل الأرض هل يقال له إيش غيبا مقيدا مقيدا, مقيدا نعم أو مغيبا والغيب المقيد هذا الذي يأتي به الشيطان ما هو بالجنة الشيطان الذي يأتي به الشيطان من استراق السمع لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا في العنان يعني في السحاب حتى يستمعوا قول الملائكة ثم يأتي الشهاب الذي يرميهم الله به فقد يدركه الشهاب ويحرقه. وقد يلقي الكلمة على رأيه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها مئة كذبة الكاهن يكذب مع الكلمة الواحدة التي سمعت من الملائكة مئة كذبة فيصدقه الناس في كل ما يقول بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء نعم صلى عليكم الوالد يقول السائل هل مسألة حل السحر بالسحر مسألة خلافية وأن علماء الحنابلة افتوا بها ومن حرمها إنما حرمها لسد الذريعة وللمصلحة يا اخوان الخلاف ما هم محصور الخلاف يقع لكن الكلام فيما يدل عليه الدليل فإذا اختلف العلماء فإننا لا ننظر إلى مجرد اختلافهم ونقول هذا الدليل على سعه الأمر ودليل على انك مخير تأخذ من الأقوال ما تشاء هذا من قول أتباع الهوى الذين يتبعون ما تهواه انفسهم فيأخذون من الأقوال ما يوافق أهواءهم الواجب إذا اختلف العلماء أن نرد خلافهم إلى الدليل إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفه فهو خطأ لا لا نعتبره ولا ناخذ به ابدا وهو خلاف الدليل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اين تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير واحسن تاويلا ما نبقى على اختلافنا ونقول كل واحد ياخذ ما يصلح له من اقوال اهل العلم هذا قول اهل الباطل واهل الهوى فلنقول نرد النزاع الى كتاب الله وسنه رسوله فما شهد له الكتاب السنه فهو حق وما خالف فهو خطا نعتذر لصاحبه ولا ناخذ به نعم ومن ذلك قضيه حل السحر ان قدر ان احد خالف فيها من العلماء فمخالفته خطا لان خلاف الادله من الكتاب والسلام فهل خطأ نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة على مسألة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يقول ما وجه السدلال الشيخ بهذه الآية أحدا أحد هذا عام للملائكة وللرسل وللأولياء والصالحين ولكل مخلوق كلمة أحد نفر في سياق النهي فتعم كل شيء وفي قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا شيئا نكر في سياق النهي فتعم كل شيء هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله نعم عموم الآية نعم. حسناً. أسمح الله الوالد يقول <تصفيق> السائل كثير من الأفكار والمذاهب لم تمت بعد موت أصحابها مثل فكرة الخوارج وجماعة التبليغ. فهل هذا يدل على صحة مذهبهم؟ ماتت ليس عليها أحد إلا شوال. هم معناها أنه تموت إن تنقطع ولا تظهر. هي موجودة في الكتب وكتب الخلافة. لكن المعنى أنها ليس من يقوم بها وإن قام بها أحد. فإنه يفشل من قام بها أحد فإنه يفشل بخلاف كلمة الحق فإنه من قام بها فإنه ينتصر بإذن الله نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يصح القول بأن الأرض تدور والشمس ثابتة أو العكس علما بأن هذا يدرس في المدارس الله جل وعلا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم هذه أمور كونية لا نحيط بها لا نحيط بها لا بأقطار السماوات والأرض ولا أعماق البحار ولا فيها أشياء مكتشفة إلى الآن فيها في اشياء ما وصلوا إليها إلى الآن مغيبات لا يعلمها إلا الله ولا تكتشف إلا في وقتها الذي حدده الله لها لكل نبا مستقر وسوف تعلمون الا نستعجل الأمور ولا نحكم على الغيب وما لا نعلمه ظاهر القرآن أن الشمس تدور وأن الأرض مستقرة وثابتة والشمس التي تدور عليها وجميع الافلاك الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض هذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن أما نظريات الفلكيين و... لا يعتمد عليها لا يعتمد عليها والواجب على الإنسان انه يمسك عن هذه الأمور ولا يدخل فيها لا يدخل فيها وكونها تدرس في المدارس للاطلاع فقط ما هو بالاجل أن تعتقدها أو تجزم بصحتها فأنت تدرسها للاطلاع فقط وأن هذا شيء طيل لكن أنت لا تصدق به ولا تعتقده نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي سماحتكم في كتب التفسير التالية يقول ما رأي سماحتكم في كتب التفسير التالية زاد المسير لابن الجوزي هذا طيب زاد المسير ملخص التفاسير ويقول اني لخصته لاجل ان يحفظ وعشره مجلدات ان كان فيكم همه ولخصه لكم لتحفظوه عشره مجلدات اتى باقوال مجرده الاقوال في الايه قيل كذا قيل كذا قيل كذا من اجل ان تلم بأقوال اقوال المفسرين يقول حصل عليكم فتح القدير للشوكاني طيب في الجملة وهو ينقل أحياناً عن المعتزله وعن غيرهم أقوالاً باطله في الأسمى والصفات تاويلات ولا يعقب عليها رحمه الله فهذا خطأ بلا شك نعم اللي يقراه يظن أن الشوكان يرى هذا الرأي فالخطأ جاء من أنه لم يعقب عليها نعم إنه ساقها ولم يعقب عليها فيظن ان هذا رأيه نعم تفسير الجلالين الجلالين من تفاسير الأشاعرة في الأسماء والصفات ولكنه الجملة طيب وكان مقررا في المعاهد العلمية على وقت الشيخ محمد ابن براهيم قرأناه حفظنا المقرر منه وهو كتاب جيد لكن في الأسماء والصفات هو على مذهب الأشاعرة يقول حسناً لكم صفوة التفاسير للصابوني هذا مجمع هذا مجمع ما هو صفوه انا اسميه حفوه حفوه التراثه هو صفوه هل هو كذب فيها اقوال شنيعه نعم فتح البيان لصديق حسن خان لا بأس به في الجمله نعم صفوه ال فتح البيان فتح البيان ل لصديق صديق حسن خان القنوجي كذلك هو يجمع هو قريب من الشوكاني هو من الشوكاني بل إنه متأثر بالشوكاني لأنهما متعاصران فهو متأثر بمؤلفات الشوكاني نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل تقدم معنا أنك إذا رأيت الرجل يحب علماء الحديث والسنة فإنه صاحب سنة فهل ينطبق هذا في علمائنا السائرين على ما كان عليه سلف الصالح وأن من أحبهم فهو صاحب سنة ومن تنقصهم فهو صاحب هواء من أحب أهل السنة في أي وقت هذه علامة خير ومن أبغضهم فهو علامة شر في أي وقت نعم أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي سماحتكم في تسمية الزلازل والبراكين وغيرها من أنواع العذاب في الحوادث الطبيعية لا يجوز هذا كوارث الطبيعية يسمونها للطبيعة هذا مثل وان كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركب ما يتعظون بذلك ويقولون هذا من الله عقوبه من الله تذكير للعباد بل انهم لما حصل ما حصل من الزلزال الهائل ايش يسمونه الهاج على الناس تسونامي لما تكلم أحد المشايخ على تذكير بذلك والموعظة سخروا منه واستهزؤوا به الجرائد والصخب وقالوا هذا مغفل هذا هذه أمور طبيعية يقولون هذه أمور طبيعية ما هي تدل على غضب الله ولا على ولا على عذاب من الله ليست عذابا من الله إنما هي طبيعية هذا قول الكفار سواء نعم سماشت الوالد يقول السائل امرأة ولدت قبل رمضان بأسبوع ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصوم رمضان علما بأن أولادها كلهم قصر نعم امرأة يقول احسنى عليكم امرأة ولدت قبل رمضان بأسبوع ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصوم رمضان علما بأن أولادها كلهم قصر حتى ولو كانوا بالغين ليس عليها شيء لأنها افطرت العذر ولم تتمكن من القضاء ليس عليها شيء. نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى؟ قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى؟ ما أظن المسلم بيقول هذا الكلام؟ هالك؟ الرسول أخطأ؟ ما أظن المسلم يقول هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما انه اراد ان يعزل الضعف عن مجالس اشراف قريش اصله الدعوه الى الله يستميل هؤلاء الاشراف الله نهاه عن ذلك الله نهاه عن ذلك وقال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الرسول ما طردهم ولكنه أراد أراد أن يجعل لهم مجلس ولهؤلاء مجلس ولا ما طردهم عليه الصلاة والسلام فالله عن ذلك فليقول أن الرسول أخطأ أو أن الرسول رد الأعمى وقرب حتى أن واحد من فساق الأدباء لما جاء إلى بعض الملوك واستقبله وهو أعمى واحد أعمى من الأدباء المشهورين المعاصرين لما جاء إلى أحد الملوك واستقبله وبش به قال أنت خير من محمد أنت بششت بالاعمى ومحمد عبس في وجه الأعمى أسأل الله العافية نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هو سبب عدم قبول توبة الذين استهزؤوا بالصحابه في معركه تبوك مع أن الله سبحانه يقبل توبه العبد ما لم فغر غير نفسه ما قيل انه لا تقبل توبتهم رد اعتذارهم فقط لانه ما في صحيح اعتذار اعتذار اعتذارا ليس بصحيح الله رده أما لو تابوا تاب الله عليهم توبه تقبل من كل احد نعم أحسن الله سماحة الوالد يقول السائل أنا مرضت مرضا شديدا بالشبوة يقول أحسن الله عليكم وما ثم قالوا أخطأنا ونتوب إلى الله يقول إنما كنا نخوض ونلعب يقولوا إنما كنا نخوض ونلعب قال الله قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. وما قالوا إن والله ندمنا وحنا اخطينا واعترفوا بالخطأ وتابوا إلى الله عز وجل نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا مرضت مرضا شديدا بالشبهات ويأتيني الشيطان ولم أستعذ بالله منه لدرجة أني أحس أحيانا بأني أكفر بالله فما توجيهكم لي هذا وسواس يتركه يترك الوسواس ولا يضرك إن شاء الله الذي يدور في النفس لا يضر ما لم يتكلم به الإنسان أو يعمل به نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الأفضل أن أحج عن نفسي أو أحج عن والدي المتوفى والذي قد سبق له الحج إذا كنت حججت عن نفسك حجة الإسلام فالمناسب أنك تؤدي الحج نافلة عن نفسك أول شيء بعد الفريضة نافلة بعد الفريضة ثم بعد ذلك تحج عن أبيك لا. أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل صليت الفجر اليوم في جماعة فلما قام الإمام من السجدة الأولى في الركعة الثانية قمت معه فلما سجد السجدة الثانية لم أسجد معه لأن لأني نمت فما شعرت بنفسي إلا والإمام يسلم فماذا علي؟ الواجب عليك أنك سجدت واتيت بالتشاهد إلى خير وسلمت ولو بعد الإمام لا فأسدي ذلك أنك لما استيقظ سجدت السيدة الثانية وأتيت بالتشهد الأخير وسلمت صلاتك صحيحة والحمد لله أما إن كانت ما فعلت هذا فأنت تعيد الصلاة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إذا سهل إمام وقام عن التشهد الأول وبعض المصلين لم يعلموا إلا بعد أن كبر راكعا فمنهم من قام وركع من غير قراءة الفاتحة ومنهم من سلم من الصلاة وبدأ من جديد فما هو الأصح بفعل الفريقين؟ الذي بدأ الصلاة من جديد هذا غلط هذا غلط كان الواجب عليهم إلا ما لم يدركوا الركوع مع الإمام أنهم أتوا بركعة بدل الركعة التي لم يركعوها مع الإمام أما الذين قاموا وركعوا مع الإمام فصلاتهم صحيحة ويسقط عنهم قراءة الفاتحة نعم والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله